بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أيله وصحبه وعلى رعب هذا بفضل الله سبحانه وتعالى هو اللقاء الثالث من هذه السلسلة المباركة التي عنولنا لها بعنوان أنوار الوفاق في شرح كتاب الذقاء ومعنى مجموعة من الأحاديث ووقفنا عند الحديث الثامن عشر بعد الأربعمائة وستة آلاف حديث خط النبي صلى الله خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجل فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب خط النبي صلى الله عليه وسلم خط الموابع أي طبعاً على الأرض وطبعاً العلماء رسموا لكلام النبي صلى عدة أشكال لكن بالتدقيق تجد أن هذا الخط هو الأقرب كما قال ابن حجر في الفتح مربع وفي قلب المربع ده عمل خط وامتد الخط ده حتى خرج من المربع في مربع؟ ها؟ وفيه ايه خط الخط ده ايه ماشي لغاية برا وجاء على الخط اللي هو فيه جزء داخل المربع وجزء برا المربع وعمل عليه خطوط متعرجة فكان الخط اللي هو نقطة البداية وامتد الخارج المربع ده الانسان ده ايه الانسان وانهاية الخط ده ماشي اللي هو ايه الامل والمربع لما اكيدها يلتقي مع ايه الخط نقطة الطلاق دي اللي ايه الموت الاجل والخطوط المتعرجة هذه هي الافات العابضة مثل المرض ايه نقص مالي فقد ولد افات كما سأت باذن الله والخط الممتد ده اللي هو ايه الامل وضحت الصوره دلوقتي يبقى المربع اللي هو ايه يا جماعه ها الاجل والمقطه المنطلقه الانسان والنقطة الانطلاقة دي والامتداد اللي هو الأمل فيلتقي هذا الخط مع المربع في النقطة اللي هي الأمل أعد دعم لسنين طويلة قدام ويأتي هذا الأجل يقطعه في كلام فعلا كتاب فقاك الجميع في أمس الحادة لهان الباد خصوصا طلبة العلم والإخوار خطباء لأمرين الأول أنت في حاجة للمواعظ الواحدة مبدل شغال عقيدة وشغال فقه وشغال سير وكذا برضو محتاج أن حاجة ايه؟ تلين الأمر الثاني أنه ده باب للوعظ سواء خطابة أو دروس في منتهى الجماعة تاخد حديث مثل هذا الحديث وتجمع على شوية آيات وشوية أحاديث وأقوال لأهل العلم وتنزلها على الواقع عملت خطبة ممتازة جلست في مجلس من المجالس أو جلست مع مجموعة من الشباب تعطون مثل هذه الأحاديث فعلا تذيب قسوة القلب فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثال بالأمل والأجل بهذه الصورة الجميلة وبيّن إن هذه الخطوط المتعرجة هي الأعراض هو ما يعرض لك أمور بتبقى طيبة بتنتفع بها وأمور بتبقى سيئة ممكن ترجعك لورا أو تحدث لك صدمات أو إنزعجات خلي بالك شوف القصور بتجي منين والإذابة بتجي منين لما ما يكونش في مواعظ فلما تيجي نعمة يرضي النعمة إلى إيه؟ إلى نفسه ولذلك تجد الإنسان اللي هو بابني أمل وطموح ويتحقق على أرض الواقع تجربة جميلة جداً فيفضل ينسب الفضل لمين؟ لنفسه يجي كلمه لك تفكيري مجهودي جلدي جابي في الشوارع صهب الليالي صح ولا لا ها؟ فيقوم ايه يتعامل مع الحاجات دي انه هو بتاعته ملكه فلما يجي واحد يطلب منه ويقول له ان شاء الله اتعب زي ما نتعبت اكتهت زي ما نكتهت صح ولا لا كذلك لما يبقى ما فيش ايمانيات ويتيجي المصائب تلاقيه دايماً نظرته تشاؤمية نظرته سوداوية دائماً تصخط ينظر نظرها كأنه مضطهد في هذه الحياة كأنه يعني دائماً لابتلاءات فممكن يظهر بعض الاعتراض على الله طبعك وتعالى يقولك أنا دايماً كده الفشل ملازمني في كل عاجة أنا ما فيش باب أطرقه إلا يغلب في وجهي لكن لما يبقى في ايمانيات هتيجي تبين له حقيقه إيه؟ هذا الامر شفت كلمه النفس اصلا كلها شح كانه إيه؟ حنش ينهش كانه ثعبان يلدغ يا رب الدنيا عشان تعرف تتعامل معها فان أن من لم يمد بالسبب مات بالأجل لو أنت عدت من المصيبة دي وعدت من المرض ده وعدت من الأفة دي هتجي حاجة هتوقفك فممكن تتعرض لابتلاءات كتبة جدا ولا يقرأ لك وممكن يجي المدئة بلا سبب بلا سبب فهذا الحديث يستفاد منه اكتب هذا الكلام على المذكره فالحظ على قصب الامل والاستعداد لبغته الأجل اكتبها كنحظ عليه يا جماعه من تعامل الامل طويل شغال ملوش حدود مفيش حاجه والاستعداد لبغتة الأجل يعني الموت ليس للكبار فقط ولا للمرضى فقط ولا للمصابين بحوادث السيارات فقط ولكن قد يأتي بسبب وبدون سبب خلي بالك وهذه والله من أعظم الوصائف والله من ابرك الوصايا لك انك تنتبه لفجاءه الاجر ونزول وحلول الموت ثانيا تحذر المؤمن من كثره الفتن المحيطه حتى لو سنه وصبه فلا تركن الى الامن فالأجل يختلجه يختارقه ينهيه ثالثا مما يستفيد من هذا الحديث مشروعية استخدام الداعية الوسائل المباحة للوصول إلى أذهان المدعوين لما ضار المثال كده وعمل المنظر وضح إيه؟ المعنى ثم يأتي بعد ذلك الحديث في الباب الخامس وخلي بالك دي من أهم الأبواب في هذا الكتاب كتاب بقاء باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر لقوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معنى ابن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى مرئني أخر أجله حتى بلغ ستين سنة تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقربين الحديث الذي بعده 6420 قال الإمام البخري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا غير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين ما بيكبرش ما ما, ما تجيبوش في حب الدنيا وطول امل في حب الدنيا وطول الامل قال ليس حدثني يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد وابو سلم حديث الأخير في الباب حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاد عن أنا صدي الله وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم يكبر ابن آدم ويكبر معه إثنان حب المال وطول العمر فواه شعب عن الباب الباب إيه يا جماعة؟ من بلغ ستين سنة الله يعين من وصل إلى هذه السن انذار من الله تبارك تعالى القائل أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير قالوا النذير الشيب الشيب هذا علامة يا جماعة أن سبنا حلط الصبا والصغر ما عندش في مجل النعب والنهو تبدأ تنتقل إلى مرحلة ايه؟ اخرى فقالوا النذيب هو الشيب طبعا ما يصيب الجسد من ضعف وانحناء ظهر وقلة حركة هذه كلها نذر وقالوا النذيب هو النبي صلى الله عليه وسلم والشيب على مهل سن الصبي الذي هو مظنة له وبعدين قاله السن ده رأى اللي هو التعمير أولا نعمركم بعض أهل العلم قال يبعين سن استدلب أحسن حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة حتى وبلغ أربعين سنة ده. وبلغ أربعين سنة ماذا قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا طردا وصلت للسن ومن أهل العلم قال ست وأربعون سنة ومنه من قال أبناء السبعين والرابع أبناء الستين والقول الخامس ما بين الستين إلى السبعين كم قولي الآن؟ خمسة أكوال في التعمير وصمتي للعذن تبدا بقى كده من ابعين لغايةhed سبعين خلال الفترة دي أنت وصلت بقى ابعين في من أهل العل GRANT 76 في من أهل العل GRANT 60 في من أهل العلdled GRANT 70 في من أهل العلم bored ما بينenza consumption 70 في من أهل العلم кто ما من العلم من قال. واعذر الله الإعذار هو إزالة العذر ما عادش لك فرصة هتقول له إيه إداك فرص خلال هذا العمر إنك ترجع فالإعذار هو إزالة العذر والمعنى أنه لم يبقى له اعتذار كانوا يقول ايه بقى يعني لو مديت في اجل شوية افجعون لعل اعمل صراحة نقول له ده انت خدت كفايتك خدت كفايتك ما عادش لك مجال للعذر ونسبة يعني المعنى ان الله لم يطرق للعبد سببا في الاعتذار يتمسك به <تصفيق> والحاصل أنه لا يعاقب إلا بعد حجه وهي حاجات كتبة جدا أخرب أجل يعني طول عمره أطاله حتى بلغ ستين سنة لقد أعظر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ ستين سنة أو سبعين سنة أعظر الله إليه اسمع بقى قلبنا بطال انما كانت ال حدا لانها قريبه من المعترك فهي سن الانابه والخشوع وترقب المنيه منتصف فهذا اعظام بعد اعظام لطفا من الله بعباده حتى نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة عشت ستين سنة وشفت الحياة بكل ما فيها ومرفت على التجارب كم من جنازة حضرتها كم من مريض رأيتك ومرة جنازة رجل كبير ومرة مرأة ومرة شاب ومرة عيد صغير ومرة لسه سقط نزل ميتا كل ده اعضار من الله لك انت مش هتموت تبدي حاجة جديدة حاجة ما حصلتش حاجة ما شفتهاش حاجة ما سمعتش بها لانت عيش فيها يوميا يعني واحد زي الشيخ سيد ابو حرير اللي شغال في على طول في الجنائز ده هيقول له ايه ما شفتش ما حدش مات على ايدي ما غسلتش حد ما كفرلتش حد هذا اعظار ومرة تشوف علامات صلاح وتقول يا نتني مكان ميت ده ومرة تشوف علامات والعياذ بالله سوء تنقبض منها وممكن يعني تخيل ان واحد نيجي نشوفه انه مش اسود بس قزباء وهي ليست له ببشرة اتغير كل من رأاه انقبض منه دي الدنيا تنفعه دي تخوفك هذا الحديث يخوفك. ان كل يوم بيمر عليك بيقربك من الاجل. انت رايح للموت برجليك. وهيجي لك لغاية عندك. قل ان الموتى الذي يتفرون منه. اول بس ما تبدأ تكح. على طول تجري على الدكتة والعلاج والمستجفيات وتتقي البرد بالملابس الثقيلة وعدم التعرض للهواء ولا للبرد وتتقي الحر بالتخفف وتعد شغال وانت ظنن نفسك بعيد فإذا به ملاقية يعني كل ما تظن انك انت بقيت في مأمن مش هتلاقي جينك من وراء اينما تكونوا يقديركم الموت. هيطولك هيجيبك. طب لو ظلت انك انت فردت منه اتلاقي ده انت هيخلم. وبعدين بقى مرات تشوفها في حانات مرة ولا تشاب معنا سبحان الله ولا اجمل من كده. ادب واحترام واخلاق وخدوم ودين. وسبحان الله غلطة. ركب السيارة وبيهزر وبيلف كده بسرع قامت مقلوبة هو راسه بابا قامت نزلت على راسه مات في نفس اللحظة يعني هو بجهز السيارة القالة عشان يمشوا فبيهزر كده مع ابن عم وجدأ مات في نفس اللحظة تخيل لسه سايبني الان ويح بيجهز السيارة دقيقة واحدة يقولك فلان ما في الولد ده مش اقل من مئة شاب التزموا معاه بعدين درجة معظوم كان لا يصلي أبدا لما شاف المنظر ده بقى مايروحش البيت يطلع من مدرسته ولا جمعته من المسجد ويرجع المسجد يقول له ما ده اللي حصل لحسيني يعني أمام عيني أطلع كده مارجعش أروح ألعب ما كملت سبحان الله وهذا ينبه على الانسان بسرعه الاستعداد ودوام الاستعداد الحديث فيه اشاره الى ان استكمال ال60 مضنه للانقضاء ولذلك في حديث صريح اعمار قومه ما بين ال60 الى ال70 من يجوز ذلك او يجوز ذلك. قالوا هذا كلام بعض الحكماء قالوا الاسنان اربعه أنت حاجة من أربع أسنان سن الطفولية وسن الشباب وسن الكهونة ثم الشيخوف وهي آخر الأسنان وغالبا ما يكون ما بين الستين والسبعين فحينئذ يظهر ضعف القوة بالنقص والانحطاب فينبغي عليك أن تقبل على الآخرة بالكلية لاستحالة أن ترجع إلى ما كنت من النشاط والقوة ولذلك استنبط بعض الشفعية أن اللي كمل ستين سنة وما حجش وعنده إمكانات للحج فهو مقصر ويأثم إن مات. معك مجال وقعت فوت السنين وعندك استعداد تحج وما تحجش عليك ذنب وهذا الحديث يستفاد منه انظام الله لعباده مره بعد مره وامهاله لهم هذا يستوجب ايه يا جماعه التوبه تتوب. توب الآل. قبل ما تخرج من المسجد وممكن ما نخرجش وممكن واحد مننا ما يخرجش وممكن يأتي خبر من تركته الان فهذا يخليك دايم ايه؟ التوبة ورجوع الى الله ثانيا استكمال الستين احبتي في الله مظنة لانتهي الاجر من بلغ الستين ولم يتب الى الله فلا عذر لك الحديث الذي بعده لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الامل المراد هنا بالامل اللي هو يحب طول الامل يعيش و سماه النبي صلى عكس الشيب شاب شباب وشيب فهو جسمه بدأ يكبر بقى إيه لكن قلبه لسه بالحاجتين دول ايه لسه عايز يعني قوة ونشاط لسه طمعان اشارة الى قوة استحكام حبه للمال وهو من باب المشاكلة والمطابقة اه يعني انت دلوقتي قضت حياتك ورحت وجيت وسفرت ولعبت واتجوزت وخلفت وكبرت غالباً اللي وصل للستين ببقى كتب ديسه عايز ايه؟ بتجي وقال إيه؟ وهي تستدبرك هي سايبك وراحك وانت مصير يعني واحد مبارح بابن بيته هو من اغنى الاغنين قاعد ينزل عربية البلط بنفسه وهو أصلاً صحيطه يعني عدم يعني ممكن عما يخلص روح مش للدكتور يصرف قد عشر عمال ينزلوه لكن الحوص والطمع وينظوا لا يقولك واحد ينزل البراطة بعد كده تماما يوم بعد يشيل على قلبه وهو قد يعني الأعماب يدلنا لكن احنا كنا وصلت للسن اللي اه بنشطب بنلم العدة بنودع قول أن يكبر يكبر بفتح الباب يعني يطعن في السن ويكبر معه يعني يزداد يعظم معه طول العمر وحب المال والتعلق بهما حب الدنيا وطول الأمل وفواية المال اثنتان حب المال وطول العمر طول العمر عشان يعيش والمال عشان ايه يستخدمه في هذه الحياة في هذا الحديث كما يقول الإمام القوطبي كواهت الخلص على طول العمر وكثبت المال وأن ذلك ليس بمحمود أنت عندك اللي يكفيك ويكفي اللي بعدك قاعد تتوسع ليه قاعد تفهد ليه وتيجي على الصلاة تلحقها كده وتيجي تقوم للفجه جسمك ما مش قادر وذي إنك تدخل الصلاة تقعد تلف الدنيا واحد تفكر في الأسعار وفي الغلاء واللي هتجيبه واللي هيروح والبيوت اللي بتبنيها والسيارات اللي بتحتويها والأعمال اللي بتقوم بها ليه؟ احنا ما نقول حرام ولكن بنقول هيضيع عليك حاجات كتيرة جدا هيضيع علي الخير عظيم وقال غير الحكمة في التخصيص بهذين الأمرين أن أحب الأشياء لابن آدم نفسه فهو راغب في بقائها فأحب لجالك طول العمر ولجالك لما تجي تفع واحد وتبسطه تقول له طول العمر تدع له بالبقاء طول العمر وهم ما يعلمش أن طول العمر هو مين عم الشيخ حسن طويل العم من الشطاء ما هو طلب البقاء هو ده طويل العم فكلما أحس بقرب نفادي ذلك الشد حبه له ورغبته في دوامه آه. الله يستطيع هذه من المسائل المهمة جدا اللي لازم تخليها في بالك تعلق نفوس بني ادم جميعا بالدنيا وكراهيتهم للموت بطبيعه تتغلب على الطبيعه دي ايه يا جماعه حاجه واحده بس ها مين اللي لسه فايل ها؟ هتعرفوا منين؟ ايه العلم يا جماعه؟ العلمة. العلم هو الذي يبصرك بحقيقة الأشياء العلم تعريف العلم هو معرفة الشيء على حقيقته فلا وصول لك لحقيقة الدنيا وحقارتها وحقيقة الآخرة وعظمها وبقائها إلا بالعلم تبور عليك هذه الأحديث ثانياً مما يستفاد في هذا الحديث الحث على الزهد في الدنيا لسيما مين؟ الكبير الكبير واحد محاسد في بنك بيحكي عن واحد كبير في السن بقول يا ده صحته خلصان وغالباً حياته في العناء المؤكزة بقول أول ما يطلع كده يقول لي عليه يقول لي يا فلان أخبار فوايد الودع ايه؟ مش بسأل على الاصل بسأل على ايه يتخيط فبقول يعني كنت أقولت سبحان الله بجيب دون تب هتفئ معي لو قلت له مليار هتفئ معي فيوم بقول مرة أقولت أقوله جدا قالوا ما حطناك موظف ولا حطناك شاف مش عايز اسمع ولذلك تجد أمثال هؤلاء لسه واحد بكلمه في العصر المرضى بقول له لما يتبلك موعظة ولما نحطك في الخشب دي قال لتبع شيخ بلاش الوقت هو بإيدي ولا بإيدي غيري ده عمري بيد الله سبحانه وتعالى يبقى جائز في أي وقت والله أعلم من اللي هيتكلم عن مين ومن اللي هيغسل مين ومن اللي هيوصل مين سبحان الله كان في في الحرم الشيخ محمد بن عبد الله سبيط وابنه الشيخ عمر بن محمد بن عبد الله الشيخ ووالد الشيخ ائمه في الحرم وكان الشيخ محمد راجل كبير في السن اللي كان بيصلي العشاء زمان من فكان عمر نقول سبحان الله لما الشيخ محمد هي ابن عمر ده هيجيب السديس ولا شيء سبحان الله الولد يموت وابوه اللي صلى عليه اه انت مش عارف ها ما كان بيقول كيف حال ما قال ده سالمنا مات ده سالمنا مات ف صلى الله عليه وسلم ينبهك الى عظم الاخره وعظم التعلق بها وأشوف عمل تعمله إنك تتقلل من هذه الحياة الحديث الذي بعده في باب الباب السادس باب العمل الذي يبتغى به وجه الله وفيه سعر قصته جميلة عن قلوبات إن شاء الله حدثنا معاد بن أسد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود ابن الربيع خلي بالك من دين حقيقة وأنا أنقلة لكم الهلم كده قاعد يهتز في يدي وزعم محمود أنه عقل رسول الله وقال وعقل مجة مجها من دلو كان في داره صلتها النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت عجبان بن مالك الأنصري أحد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافي عبد اسمع البيانة الخطيرة لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إِنَّ حَرَّمَ الله عليه. يقودنا على لئنا يا نار صلى الله يحرمنا على النار صلى الله أن يجعلنا من أهل الجنة جميعا يا رب حدثنا قتيبة يعقوب بن عبد الرحمن عن عمر بن سعيد المقبوري عن أبي وغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى اسمع كلام ربنا ما لعبد المؤمن عندي يا الله فعلا والله كتب وقائق ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم أحسبه إلا الجنة موجود أحتسبه عندك ثم احتسبه إلا الجنة باب كان لبالك الباب دا مهم باب العمل <تصفيق> الذي يبتغي, يبتغى به وجه الله الإخلاصة جماعة إخلاص النية لله تحول حياتك لله العبادات لله العادات لله تؤجر على ذلك حتى أكلك وشربك ولبسك ونومك وضحكك وبكاءك كل أمورك تجعلها لله سبحانه <تصفيق> زكشة الحمد أنا كساطرت ماذا يبقى فيه؟ والله انتهت باب العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى قال فيه سعد سعد بن أبو القاص قصة الجميلة اللي لما أتى مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة مغض وكان وقتها ليس عنده إلا بني وكان صاحب مال فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنفس المختصة الحديث حتى نمر ان هو صاحب مال وليس له إلا بنت واحدة لما الواحد يموت ويطرق بنت ما استكت كم؟ النصف والباقي هتورس بقى على بقية الوردة فقال يا صلى الله أفأجعل أو أخرج يعني أتصدق بثلثي مالي وكفى أتلتل البنت إنه صلى الله قال لا قال فالشط إنه الله قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير وفي كبير ثم قال له إنك انتذر ورثتك أغنياء خير لك من أنتذرهم عالة يتكففون الناس يتكففون يعني إيه؟ يطلب بالكافة جدا تسأل يعني سبحان الله هذا المرض لم يمت فيه ساعة وطالت حياته ومات وهو تارك 17 ولد و12 بنت دخال في هذه اللحظة لو كان خرج من ماله كان يبقى فيه ايه؟ شيء من الندم صح او لا؟ لكن لما اطلع الثلث او تنوي الثلث فيه مجال ولذلك في حاجة اسمها الوصية الوجبة وكان مختلف فيها بين الفقهاء الملكية لا يقولون به والشافعية يقولون به يعني ايه الوصية الوجبة دي؟ واحد من الابناء مات في حياة ابيه وهذا الولد الذي مات له ذبهية فلما يموت الوالد الجد للأولاد هل يابثون فيه؟ طيب الدفوس صبعا دفرص عشان يبقى فيه ورث ميراث لازم يبقى فيه ميت ما ينفعش انك توزع تركتك في حياتك الله عالم إلا يسر فيه امرأة ماتت قريبا أرادت انها تريح قلبها ووزعت تركتها في حياتها كل عيالها ماتوا في حياتها ولما وزعت كلها ما بقاش لها مكان تورد عند ابنها دي شوية وبنتها دي شوية ودي تحس منها وانقلق فتسيب دولي وتروح هنا فضلت تتنقل بين البيوت حتى مات جميع أولادها في الشرح عليك لآخر لحظة عشان يبقى فيه مراد لازم أول حاجة يبقى إيه؟ فيه ميت والمراد ده ينتقل لمين؟ لأحياء فعشان كده ملك قال إيه؟ اللي مات في حياة والده أبنه لا يورسه الشافعية قالوا يعني هيكتمع عليهم و سبقيني اللي أبوه عايش أبوه يوث وهينطق الله هيبقى في كباله والأبوه ماد ما يقولش حاجة قالوا نحلها الزايد قالوا نقول كأن هذا الرجل أوصى بالثلث فيأخذ بما لا يزيد عن الثلث فلو ترك ثلاث أولاد بس نعطي العيال الميت ايه الثلث طيب لو ترك ولدين برضو ايه هيبقى لهم نص هياخدهم نص لا ياخد الثلث راقط طيب لو اواربعة ياخد ايه الظبع اواربعة طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم اوصى سعد وهذه وصية للامة جميعا انك انت لا تضيع الورث ولا تضيع نفسك يبقى في مجال انك انت توصي بشيء وتكتب ذلك كما في حديث ابن عمر بالصحيح ف يقول سعد للنبي صلى بعد اصحابي يعني اموت في مكه واسيبهم قال انك لن تخلف انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازدت به درجه ورفعه ولعلك ولعلك يبقى تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويظهر بك اخرون فطالت حياه سعد بن وقاص وخاض الحروب والفتحات فانتفع من أسلم بسعد بن أبرقاص وأضر من, إيه؟ من رفض ومات على أمر يقول غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار طبعا الحديث ده كان قبل منه كلام عثبان ابن مالك الأنصابي كان قد كف بصره وأراد أن يتخذ مسجدا في بيته لصعوبة الوصول إلى المسجد وكذا فدع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المكان حتى يبقى زي إذن أو يعني تصريح بالصلاة في هذا المكان فجاء فصلى به صلى الله عليه وسلم وقلس معه فكان من ضمن ما قال هذا الكلام وفي رواية أنه زاد قبلها فقال فوتنا حديث اه احسنت ايه اخبارني محمود بن ربيع وزعم محمود انه عقل رسول الله وعقل مجه مجه من دلو كانت في دريم ام واخذنا صلى في وجه محمود بن ربيع وكان وقتها له من العمر 5 سنوات وهذا الحديث مو في صحيح البخاري قبل هذا الكتاب وبقيت الحديث بس هو عمل له رقم اخر لان الموضوع ده متكرر قبل ذلك بحيث انه يبقى تكرار لهذا الادب يقول سمعت عبد الله بن مالك الانصاري احد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي وافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار في هذا الحديث والذي بعده ما لعبدي المؤمن يقول حرم الله عليه النار أو حرم الله على النار والمعنى واحد لوجود التلازم بين الأمرين واللفظ الأول هو الحقيقة لأن النار تأكل ما يلقى فيه والتحريم ينسب الثاني إن الواحد لما يقول لا إله إلا الله تحرم عليه النار أن تصيبه بأذى يستفاد من هذا الحديث من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة يستفاد أيضا الإخلاص تبع على همش الحديث على في نفس الحديث تبع على الأطراف الإخلاص شرط في قبول لا إله إلا الله والأعمال جميعا شرط للقبول اعمال جميع كما قال ربنا تباكت علي مثل هذه الآية وما يأمر يقول لأعمل الله ويخلصنا له الدين ومثل ايه فمن كان يوجه لقاء ربه فليعمل ومثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الاعمال بالنية طبعا ما بمعنى في ذلك العقيدة شبط هذه الكلمة ثالثاً عظم كلمة التوحيد وفضل هذه الكلمة العظيمة والثواب المترتب عليها في الآخرة ويكفي أن نذكر في هذا الباب حديث إيه؟ ها؟ حديث إيه يا جماعة؟ البطاق؟ محمد الحديث الذي بعد ان رسول الله, الله يقول يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي انت مستشهد الكلام والخطاب ان الامر عند الله جزاء يعني ثواب اذا قبضت صفييا صفية يعني الحبيب المصافي اللي قلب صفيله اللي قريب من قلبي سوى بقى كان ابن أخ أي كان والمراد بالقبض أي القبض يا اللي هو الموت ثم احتسبه الاحتسب احتسب أصل الحزمة بالكسر الأجرة طلب الأجر من الله تعالى خالصا لا يريد بهذا العمل إلا الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة صلى الله يجعلنا عملك لله وطبعا ما بمعنى أن يجتمع فيها ثلاثة أشياء معا حبا في الله وطلبا في رضوانه والجنة وخوفا من عذابه والنار ثم احتسبه إلا الجنة يطلب الأجل من الله سبحانه وتعالى ما بمعنى حديث من مات له إيه ثلاثة من الولد وقال أحدهم واثنان قال واثنان ولم نسأله في الواحد وأحسبه لو سألناه لقال والواحد أهل العلم قالوا هذا الحديث لعله هو المقصود فيما ظنه الصحابة في الواحد ها؟ يبقى دا حديث ايه الواحد والثاني فيه, الأول والثاني فيه الثاني الثاني الثاني والثلاثة وفيه موايا لكن فيها شيء من الضعف الحديث يبين فضل الصبر على البلاء فضل الصبر على البلاء وكذلك مصائب الدنيا تخفف العذابة في الآخرة مثل قول الله طبكت عليه إن الحسنات يذبن السيئات مثل ما يصيب المرء من هم أو غم أو نصب أو وصب حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله عنه بعمل خطيات حديث يبتل المرء على قدم دين إن الله إذا أحب عبدا أصاب منه هذه كلها تصب في هذا المعنى نعم الباب السابع باب ما يحضر من ظهرة الدنيا والتنافس فيها ما يحضر من ظهرة الدنيا والتنافس فيها هي الأحاديث فيها طول الباب ويهو حقيقه يعني انا كنت مكتب ان احنا ننتهي من الباب كامل ولكن نكتفي بهذا القدر ومن عظيم فضل الله وامتنانه علينا ان ربنا وفقنا وجمعنا الآن باخونا فضيله الشيخ محمد بك الجوهري يعني من افاضل من التقينا في حياتنا وخصوصا في وقت الصفر كان إمام وخطيب في الإمارات وكان بمثابة أخ أكبر وشيخ فاضل جليل تعلمنا من علمه ومن أدبه وخلقه نسأل الله أن يبايق فيه وفي عمه وفيكم جميعا وهذا يعني أعظم ما يعني تحصن من هذه الدعوة المباركة حرصك على المساجد والسنة والدروس والمحاضرات تلتقي بالصفوة أفاضل الناس أسأل الله أن يجمعنا مع النبي المصطفى في الفردوس الأعلى وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله وبالعالمين مرحبا بشيخنا وحبيبنا ده كله كله حتى الماتش ده النهارده في وقت يعني على طول سريعه